لا ص ل ا ة فيه قالوا ايضا ترخص لنا في الربا فانه اموالنا ولا نستغني عنهم فتلا عليهم ا ي ة تحريم الربا واعلمهم ان لهم رؤوس اموالهم لا يظلمون ولا يظلمون مطلب اخير كانوا قد تحججوا به قالوا لا نستطيع ان نهدم اللات اللات الههم الذي يعبدونه على قولين حسب كتاب السير ص خ ر ة ك ب ي ر ة م ر ب ع ة م و ج و د ة في الطائف يشير اليها اهل العلم انها في موقع ا ل م ن ا ر ة ا ل ش ر ق ي ة الان التي في مسجد الطائف ص خ ر ة ك ب ي ر ة يقدسونها ويطوفون حولها ويعبدونها ويعتقدون انها الههم واسمها اللات وبعضهم قال ش ج ر ة ع ظ ي م ة بدا ك ل م ة ص خ ر ة و أ ن ا أ م ي ل إ ل ى أ ن ه ا ص خ ر ة ل أ ن ه س ي أ ت ي البيان الذي يستشف منه أ ن ه ا ص خ ر ة حطمت تحطيما لا ش ج ر ة قطعت قطعا فقالوا ترخص لنا أ ل ا نهدم اللات ف إ ن ن ا لا نريد أ ن نروع قومنا بهدمها ولا أ ن ينالنا منها س و ء ف أ ب ق ه ا لنا ثلاث سنين حتى يتمكن ا ل إ ي م ا ن من قلوبنا ثم نهدمها ف أ ب ى النبي عليهم ذلك قال لا يجتمع توحيد وشرك في قلب امرئ واحد قالوا إ ذ ن أ ج ل ه ا لنا س ن ة ف أ ب ى عليهم ذلك قالوا أ ج ل ه ا لنا شهرا بعد إ س ل ا م ن ا أ ب ى أ ن يؤجلها ل أ ي زمن أ و م د ة قال إ ذ ا أ ن ت م دعوتم قومكم الى ا ل إ س ل ا م ف أ س ل م و ا يجب هدمها قالوا إ ذ ا فاعفنا من هدمها ب أ ي د ي ن ا وتولى أ م ر ه ا أ ن ت قبل منهم ذلك قال أ ن ا أ ر س ل من يهدمها ف أ ع ل ن و ا إ س ل ا م ه م وعندما أ ر ا د و ا أ ن ينطلقوا بعد أ ن ق ر أ و ا شيئا من الدين من ا ل ق ر آ ن وفقروا شيئا من أ م و ر الدين أ م ر عليهم صلى الله عليه وسلم عثمان بن أ ب ي العاص أ ح د ث ه م سنا ولكن أ ك ث ر ه م فقها وورعا الذي كان يتردد إ ل ى النبي ف أ س ل م قبلهم وحفظ من ا ل ق ر آ ن ما حفظ وفقه من الدين ما فقه فكان هو أ م ي ر ه م إ ذ ن يكون سيد القوم أ ف ق ه ه م و أ ت ق ا ه م وانطلق القوم وفرح النبي ب إ س ل ا م ه م فلما كانوا في الطريق قال لهم سيدهم ابن عبد ي ا ل ي ل أ ن ا أ ع ر ف بنفوس ثقيف منكم ف إ ن جاهرتم ب إ س ل ا م ك م لم يتبعوكم وعز عليهم ما قبلناه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أ ط ي ع و ن ي فاكتموا عنهم إ س ل ا م ك م وان سالوا عن اخباركم قولوا جئنا رجلا قد ظهر بالسيف فلم نر منه إ ل ا شده وغلظه فطلب منا امورا عظيمه ابيناها عليه ثم عدنا نشاوركم ودعوا بقيه المكيده او التدبير إ ل ى رايي قبلوا ذلك حتى اذا وصلوا الطائف هرع اليهم القوم ما الخبر أ ج ا ب و ه م بما اتفقوا عليه فقالوا ما ا ل ر أ ي فقال لهم ابن عبد يلين عندما أ ج ا ب و ه م قالوا والله ولات لا نعطيه ما أ ر ا د أ ب د اي أ لا نهدم لاتنا ولا ندع الربا ولا نمرغ جباهنا في ا ل أ ر ض خمس مرات كل يوم قال إ ذ ن ما ا ل ر أ ي قالوا نحاربه قال قوموا ف أ ص ل ح و ا سلاحكم ورموا حصونكم واستعدوا لحرب ط و ي ل ة م ر ي ر ة فقاموا وبعد يومين أ و ثلاث أ ل ق ى الله في قلوبهم الرعب وتسرب إ ل ي ه م الملل فرجعوا إ ل ى سادتهم وقالوا نرى أ ن ه لا ط ا ق ة لنا بحربه عودوا إ ل ي ه و أ ع ط و ه ما س أ ل فقالوا لهم قد أ ع ط ي ن ا ه و أ س ل م ن ا والحمد لله قالوا فلم اخفيتم أ عنا ذلك قال حتى تذهب عن رؤوسكم ن خ و ة الشيطان و ا ل ج ا ه ل ي ة ف أ س ل م القوم وحسن إسلامهم, وحسن اسلامهم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إ س ل ا م ه م ف أ ر س ل إ ل ي ه م ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة ل أ ن ه منهم ومعه أ ب و سفيان صخر بن حرب سيد قريش قبل إ س ل ا م ه ا أ ر س ل الرجلين لهدم ا ل ل ا ت وانظروا إ ل ى حكمته صلى الله عليه وسلم بعد نبوءته و ا ل ح ك م ة لا تكون إ ل ا من ا ل إ ي م ا ن ومن يؤتى ا ل ح ك م ة فقد اوتي خيرا كثيره ولا خير بدون ا ل إ ي م ا ن فمن ثمار ا ل ن ب و ة ا ل ح ك م ة ا ل أ ص ل ا ل ن ب و ة اختارا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة و أ ب ا سفيان لماذا ا ل م غ ي ر ة ابنهم وقد قتلوا عمه قبل شهر وندموا على قتله ف إ ن له ق ب ي ل ة وعندما قتل قبل أ ن تخرج روحه وهو يجود بنفسه اجتمع إ ل ي ه ربطه وعصبته وقالوا يا ع ر و ة ماذا ترى في دمك يعني أ و ص ي ن ا أ ن ت سيدنا ماذا نصنع في دمك و إ ن كان هو مسلما وهم على شرك ماذا ترى في دمك انا اطلبه ام نقبل الديا قال لا ارى فيه الا ك ر ا م ة اكرمني الله ا فانا مع الشهداء الذين استشهدوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حول اسوار الطائف فاذا انا مت ي فادفنوني معهم عند اسوار الطائف ونفذوا وصيته فلم يطلبوا بدمه ولم ي أ خ ذ و ا ديه فلما مات دفنوه عند الشهداء الذين استشهدوا في حصار الطائف اليوم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى هذا البعد المعنوي في نفوسهم لن يكرروا ا ل خ ط أ مرتين ف إ ن كان عندهم غدر قد يغدروا ب أ ي رجل أ م ا برجل منهم فلا ف إ ن له ع ص ب ة و ق ب ي ل ة و أ ب و سفيان و إ ن كان قد أ س ل م ف إ ن ه سيد قريش قبل إ س ل ا م ه ا وله مكانته إ ذ ن فلا تستطيع ثقيف أ ن تغدر ب أ ح د الرجلين فاختارهما لهدم اللات و أ ر س ل أ م ي ر ا عليهما خالد بن الوليد فلما قدموا إ ل ى الطائف تولى الهدم ا ل م غ ي ر ة و أ ب و سفيان وخالد يشرف على ذلك فتم هدمها وتسويتها ب ا ل أ ر ض هذا يشير على أ ن ه ا ص خ ر ة وكان قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أ ن على عروه بن مسعود دين وكان دينه في قضاء حوائج الناس وفك العاني و أ ع م ا ل الخير تحمل من ذلك دينا ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة إ ذ ا هو هدم اللات و إ ن فيها أ م و ا ل ا وكنوز يقدمها ا ل ج ه ل ة تقربا حين يعبدونها أ ن يسدد دين ع ر و ة بن مسعود عمه من كنز اللات ل أ ن ه ا في سبيل الله فسدد دين ع ر و ة و أ س ل م ت الطائف و أ ر س ل إ ل ي ه م النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم ا ل ق ر آ ن ويثقفهم في الدين ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى عثمان ا بن أ ب ي العاص وحسن إ س ل ا م الطائف و إ ل ى تتمه الحديث عن أ ه م تلك الوفود وما كان فيها من الدروس إ ل ى جمع قادمه ة ادعوا ل ل وأنتم موقنون、بالإجابة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة النبي الله صلى عليه ينظر من حوله الى اي ب ق ع ة فيها صنم يعبد في الارض من دون الله فيرسل الى تلك ا ل ج ه ة سواء قدم اهلها للبيع او لم يقدم يرسل اصحابه ب ا م ر ة خيارهم لهدم تلك الاصنام التي تعبد في الارض من دون الله ومن هذه الجهات التي نظر إ ل ي ه ا و أ ر س ل قبائل طيئ التي منها حاتم الطائي المعروف بكرمه بين العرب في ربيع ا ل أ و ل من العام التاسع عقد صلى الله عليه وسلم لواء لعلي بن أ ب ي ط ا ل و أ ر س ل ه في خمسين من أ ص ح ا ب ه الى ارض ط ي ء ليهدم صنمهم الذي يعبد من دون الله وقد جاء بعضهم فاسدم و ت أ خ ر بعضهم ولم يقدم سيدهم وهو عدي بن حاتم وكان عدي هذا فيما يحدثنا بعد قليل عن نفسه كان اشد العرب كراهيه لهذا الدين الجديد لماذا قال لانه يساوي بين الناس جميعا ولا يفضل بعضهم على بعض ف أ ي ن تذهب الامتيازات والخصوصيات و أ ي ن ساده العرب كيف يساوون بعامتهم فكان يكره هذا الدين الذي يزيل الامتيازات فلندع ا عاديا يحدثنا عن نفسه عندما نصل إ ل ى ح د ي ث ه أ م ا ا ل آ ن فمضى علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وارضاه في صحبه الخمسين متجها الى ارض طيء لهدم صنمها و ا ز ا ل ة ما يعبد في الارض من دون الله فوصل بساحتهم وهدم الصنم وحرقه لان الصنم لا يعني صنم حجر فقط حتى يقال كيف هدمه ثم حرقه وهو حجر الصنم الذي يعبد ع ب ا ر ة عن مكان يقام له معبد يعني مبنى ويكون فيه اكثر من صنم يعني دار ل ل ع ب ا د ة فيه هيكل لعبادته وله س د ن ة وخدم ويجمع فيه المال فهدم المبنى وحرقه فقامت بعض ع ا ئ ل ا ت او قبائل طيئ تدافع عن الهها فهزمهم علي بن ابي طالب فاسر رجالهم وسبى نساءهم وساق ابلهم وشاههم الى م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في س ح ا ب ة نهار واحد وعندما وصلوا الى ا ل م د ي ن ة فلما وصلت الاسرى والسبايا الى م د ي ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من عادته ان يفصل بين السبايا يعني النساء والاطفال وبين الاسرى من الرجال لا يضع الجميع في مكان واحد فيجعل نصيب النساء في ح ض ي ر ة في س ا ح ة مسجده حتى يشرف عليهن بنفسه فلما وضعت النساء في تلك ا ل ح ظ ي ر ة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى المسجد قامت من بين النساء ا م ر أ ة ج ز ل ة ذات مظهر يشد الناظر إ ل ي ه ا ش خ ص ي ة ق و ي ة و ه ي ئ ة ح س ن ة فوقفت م ع ت ر ض ة طريق النبي صلى الله عليه وسلم ونادت بصوت مرتفع يا محمد امن علي من الله عليك بالخير لقد هلك الوالد وغاب الرافد قال ومن رافدك الرافد اي المعيل للبيت و ا ل ا س ر ة قال ومن رافدك قالت عدي بن حاتم قال الفار من الله ورسوله وكان عدي حين نزلت بساحتهم الخيل قد فر الى بلاد الشام قال الفار من الله ورسوله ثم تركها ومضى الى المسجد فانتظرته حتى عاد اي صلى بالناس وخرج فوقفت م ع ت ر ض ة اياه م ر ة اخرى ونادت ولكنها قدمت واخرت قالت يا محمد هلك الوالد اي مات هلك الوالد وغاب الرافد فان شئت ان تمن علي وتخلي سبيلي فان ابي ولا تشمت بي احياء العرب ف إ ن أ ب ي سيد قومه كان يفك العاني ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام أ ن ا ب ن ه حاتم الطائي فرق النبي صلى الله عليه وسلم لها و ت أ ث ر بكلماتها وقال يا أ م ه الله إ ن هذه أ خ ل ا ق المؤمن حقا اي التي ذكرتها عن أ ب ي ه ا إ ن هذه أ خ ل ا ق المؤمن حقا ولو كان أ ب و ك إ س ل ا م ي ا لترحمنا عليه ثم التفت إ ل ى من حوله من أ ص ح ا ب ه وقال خلوا سبيلها ولكن يا جاريه ويقال لكل ا م ر أ ة ج ا ر ي ة ولكل رجل يا عبد ل أ ن ن ا عبيد الله جميعا إ ن كل من في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا آ ت الرحمن عبدا سمانا الله عبادا ولكن ا ل ع ب و د ي ة تتفاوت يا ج ا ر ي ة لا تعجلي بخروج أ ي لا ت غ ا د ر ا ل م د ي ن ة ب س ر ع ة لا تعجلي بخروج حتى تجدي من يبلغك م أ م ن ك فاذنيني آ ذ ن لك فاطلق ص ر ا ح ه ا وعاشت في ا ل م د ي ن ة اياما بين نساء المسلمين وبين قومها الاسرى وهي تسمع وترى فدخل الايمان قلبها ولكن ع ز ة نفسها ابت ان تعلن اسلامها حتى لا يظن أ ن ه ا تصل بسلامها إ إ ل ى م أ ر ب ه ا فكتمت إ ي م ا ن ه ا حتى ر أ ت قوم ا ق د م و ا ا ل م د ي ن ة و أ ر ا د و الخروج ا أ ع ل ن و ا إ س ل ا م ه م في هم رجال من قضاء تعرفهم أ ي ا م أ ب ي ه ا ويعرفونها فقدمت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد إ ن في الركب رجال من قضاعه اعرفهم ويعرفونني أ س ق بهم لي بهم مبلغ ومامن أ ي يبلغوني حيث أ ش ا ء و آ م ن و ا طرفهم ف أ ع د النبي صلى الله عليه وسلم لها ر ا ح ل ة وحملها عليها وكساها ك س و ة وزودها و أ ع ط ا ه ا نفقه فلما ر أ ت هذه المكارم وقد خالطت ب ش ا ش ة ايمان قلبها رفعت كفيها في صحن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعت له بهذا الدعاء قالت شكرتك يد افتقرت بعد غ ن ا افتقرت شكرتك يد افتقرت بعد غنا ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر و أ ص ا ب الله بمعروفك مواضعه ولا جعل لك إ ل ى لئيم حاجه ولا سلب ن ع م ة كريم إ ل ا جعلك سببا لردها عليه فسر النبي صلى الله عليه وسلم بدعائها و س أ ل ربه أ ن يهدي قومها إ ل ى ا ل إ س ل ا م فركبت س ف ا ن ة وانطلقت و س أ ل ت عن أ خ ي ه ا فقالوا قد أ ت ى بلاد الشام الشام الشام فتوجهت إ ل ي ه وعلمت أ ن ه قد ل ج أ إ ل ى حمص وكان عدي رجل قد تنصر في العرب فاتبع ا ل ن ص ر ا ن ي ة فلما فر فر إ ل ى أ ه ل دينه وكانت ا ل ن ص ر ا ن ي ة تضرب جذورها في بلاد الشام فيممت نحو موقعه وعلمت بمكانه فقصدت خيمته وكان ذا خ ي م ة ع ظ ي م ة اكرمه القوم اغراء لانه عربي ليس نصراني لان العرب لم تكن تدين بالنصرانية اصلا فالمسيح لم يبعث فيهم إنما بعث لبني اسرائيل انما تكن تدين فكانوا يفرحون بعربي يتنصر يبعث بعث بعربي فيهم فيجعلون له المكانه فجعل لعدي بن حاتم كونه تنصر وكونه ابن سيد قومه جعل له خ ي م ة ع ظ ي م ة ترى من بين الخيام وتعرف ف أ ر ش د ت إ ل ي ه ا فيممت وجهها نحو ا ل خ ي م ة تقول فلما أ ق ب ل ت عليه قام عدي في باب خيمته ي ت أ م ل الضعينه و ا ل ض ع ي ن ة يطلق على ا ل م ر أ ة ويطلق على ا ل ر ا ح ل ة التي تحملها فما زال يتفرس حتى أ ي ق ن أ ن ه ا س ف ا ن ة بنت حاتم الطائي هذا هو اسمها ومعنى س ف ا ن ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة اللؤلؤه وبها كان ي ك ن أ ب و ه ا لابعدي أ ب و س ف ا ن ة فلما علم أ ن ه ا أ خ ت ه اسرع اليها كالمعتذر ويقول مرحبا ب ا ب ن ة حاتم فصاحت فيه وكانت ا م ر أ ة ج ز ل ة كما قلنا و ف ص ي ح ة في النطق و ق و ي ة في ا ل ش خ ص ي ة فقالت ا ع ذ ب عني ومعنى ا ع ذ ب اي اغرب عني لا ترني وجهك اعذب ع ن يا قاطع يا فاجر تحمل زوجك ولدك وتترك ب ق ي ة حاتم ع و ر ة أ ب ي ك ل أ ن أ س ر أ خ ت ه عار عليه أ م ا لو أ س ر ت زوجه لا يلحقه عار بها ف إ ن العرب كانت وما زالت تقول خير ا ل م ر أ ة لزوجها وشرها ل أ ه ل ه ا وهذا مثال لا يخفى عليكم حتى في المجالس ا ل ع ا م ة فعيب س ف ا ن يلحق عدي اما عيب زوجته يلحق اهلها قالت وذاب خجلا ولم يستطع أ ن يرفع ر أ س ه إ ل ي وقال يا أ خ ي ه وهو مطرق إ ل ى ا ل أ ر ض تقولين حقا ولكن كانت س ا ع ة غ ف ل ة وذهول وسكت حتى سكن عنها الغضب فعاد يخبرها كيف كانت س ا ع ة ا ل غ ف ل ة والذهول يحدثنا عدي عن نفسه وعن دينه وعن هذه ا ل س ا ع ة يقول كنت رجلا تنصر في العرب واخلط بين ا ل ن ص ر ا ن ي ة و ا ل ص ا ب ئ ة اي ركوسيا واسير بقومي في ا ل م ر ب ع اي اخذ ربع ا ل غ ن ي م ة مع أ ن دين النصارى لا يبيح ذلك إ ذ ن فهو ليس على دين ينتقي من ا ل أ د ي ا ن والعادات والتقاليد و ا ل أ ع ر ا ف ما يشاء فجمع له دينا كما تاخذه العرب اليوم كوكتيل كوكتيل أ د ي ا ن فكان لعدي دين العرب الحاضر ا ل آ ن إ ل ا من رحم ربي كوكتيل أ د ي ا ن قال فلما بلغه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إ ل ى كل أ ر ض فتطأها خيله فيعود منصورا خشي ان تدهمه خيل المسلمين يوما يقول فقلت لغلام لي لا أ ب لك و ك ل م ة لا أ ب لك ك ل م ة تقال في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة مدحا وذما في آ ن واحد ل أ ن الذي لا أ ب له يعتمد على نفسي لا أ ب لك أ ي ع ت م د على نفسك انظر فاختر من جمالي ذ ل ل ا سمانا أ ي خيرها تكون م ذ ل ل ة لا ص ع ب ة في مراسها وسمانا اعتمد عليها واجعلها قريبا مني ف إ ن علمت أ و ر أ ي ت خيل محمد ت ط أ أ ر ض ن ا أ خ ب ر ن ي وفعل غلامه ما اراد عدي وقرب له جمالا وجعلها قريبه ترعى حول خيامه يقول فجاءني غلامي ذات صباح او ذات غ د ا ت وقال يا عدي ما كنت صانعا اذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الان فاني ر أ ي ت رايات و س أ ل ت عنها فقيل لي انها جند محمد قال فوثبت على جمالي وحملت زوجتي وولدي وبعض مالي و أ ن س ا ن ي س ا ع ة الذهول سفانه بنت حاتم ز وقلت ج ت كانت ه أ ر ب إ ى نفسه و ق ل أ ي ن المفر أ ل ح ق ب أ ه ل ديني في الشام ف أ ت ي ت الشام ف أ ك ر م ت غ ا ي ة ا ل إ ك ر ا م فلما وصلته أ خ ت ه س ف ا ن ة وجرى بينهما ما جرى سكت حتى سكن عنها الغضب ثم عاد ي س أ ل ه ا يا أ خ ي ه ماذا ترين في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقد ر أ ي ت ه و أ ن ض ي ت عنده أ ي ا م وكانت سفانه ح ا ق ل ة ب ع ي د ة النظر قالت يا أ خ ي لم أ ر منه إ ل ا خيرا ولا أ ر ى فيه إ ل ا خيرا أ ر ى أ ن ترحل إ ل ي ه وكتمت عنه أ ن ه ا م ؤ م ن ة و م ص د ق ة به وبنبوته أ ر ى أ ن ترحل إ ل ي ه ف إ ن يكن نبيا كما يزعم فللسابق إ ل ي ه فضله و إ ن كان ملكا فلن تزل عنده ف إ ن ك ابن حاتم والملوك تعرف قدرك وقدر ابيك قال هذا هو ا ل ر أ ي فقام عدي وارتحل من ساعته ميمما م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ هيئته ولبس حلته وتزين باحلى زينته لانه مازال ينظر بمنظار ا ل س ي ا د ة و ا ل ز ع ا م ة في نفسه ولمن سيقابله يظن انه طالب ملك اي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشرف على باب مسجده وكان النبي صلى الله عليه وسلم دبر احدى الصلوات مازال في مسجده فسلم عليه فقام النبي اليه وقال من الرجل قال عدي بن حاتم الطائي فصافحه و أ خ ذ بيده صلى الله عليه وسلم وخرج من المسجد ميمما شطر حجراته هذا حديث ع د ي يقول خرج من مسجده و أ خ ذ بيدي واتجه إ ل ى حجرات أ ز و ا ج ه وبينما نحن بين المسجد والحجرات إ ذ أ ق ب ل ت ا م ر أ ة عجوز م س ن ة ض ع ي ف ة رثه الثياب انظروا ما الذي يعني عدي في الكلمات والوصف ا م ر أ ة ك ب ي ر ة م س ن ة ض ع ي ف ة رثه الثياب ينظر الى ظاهرها فاستوقفته واخذت ت س أ ل ه في حاجاتها وهو مقيم معها يسمع ويرد عليها حتى اطالت فقلت في نفسي والله ما هذا بملك ولا طالب ملك فليست هذه أ خ ل ا ق الملوك فهو يعرف كسرى وقيصر ويعرف لمن يقفون ولمن لا يقفون بل لا يقفون ل أ ح د الناس أ م ا م ه م يقفون ويركعون قال بعثه بالحق فوالذي يحدثنا أسلم وهو حديثه بعثه بعد أن أسلم قال فو الذي بعثه بالحق ما تركها وانصرف حتى كانت هي التي تركته وانصرفت وهو قائم يصغي إ ل ي ه ا فقلت يا عدي والله ما صاحبك بملك ولا بطالب ملك حتى إ ذ ا دخل حجرته عمد إ ل ى و س ا د ة من أ د م أ ي من جلد حشوها ليث فقدمها إ ل ي وقال اجلس على هذه فليس عندنا غيرها فقلت بل اجلس عليها أ ن ت لم يقل يا رسول الله ا ل آ ن فهو ليس مسلم قال بل اجلس عليها أ ن ت قال لا إ ن م ا أ ن ت ضيف و ا ل ك ر ا م ة للضيف ل أ ن المثل مازال عندنا يقال لا يكرم المرء في بيته ا ل ك ر ا م ة للضيف بل اجلس أ ن ت عليها إ ن م ا ا ل ك ر ا م ة للضيف قال ف أ ع ط ا ن ي ه ا وجلس على ا ل أ ر ض متربعا فقلت وهذه ا ل ث ا ن ي ة يا عدي والله ما صاحبك بملك ولا بطالب ملك ف إ ن الملوك لا تجلس على ا ل أ ر ض بل يجلسون على ا ل أ س ر ة والناس بين أ ي د ي ه م قيام أ و ركع أ و سجود قال وحادثني س ا ع ة وليس ا ل س ا ع ة بستين د ق ي ق ة أ ي حادثني ب ر ه ة من الزمن ثم قال حادثه مرحبا مستفسرا حتى يزيل عنه الجفله و ا ل ه ي ب ة ليفتح له م ك ا ن ة الحديث حادثني س ا ع ة ثم قال إيه ي ايه ع د أسلم تسلم إ ي يا عدي أ س ل م تسلم قلت إ ن ي على دين عدي يقول أ ن ا على دين وليش أ س ل م يعني ليش ا ط ع من ديني وادخل في دينك إ ن ي على دين فقال صلى الله عليه وسلم أ ن ا أ ع ل م منك بدينك أ ن ا أ ع ل م منك بدينك قلت أ ن ت أ ع ل م مني بديني متعجبا قال نعم أ ل م تكن ركوسيا والعرب لا تعرف هذه ا ل ك ل م ة أ ل م تكن ركوسيا أ ي تخلط بين ش ر ي ع ة النصارى وعادات العرب ف ت أ خ ذ من هذه وهذه وتجعل لك دينا مستقلا مزاجيا أ ل م تكن ركوسيا أ ي تخلط بين ش ر ي ع ة النصارى والصابئه ف ت أ خ ذ من كلتيهما قال ع د ي ب ل ه قال وقد أ خ ذ ت ن ي ه ي ب ة حين أ خ ذ يكشف لي أ س ر ا ر ديني ثم قال صلى الله عليه وسلم أ ل م تكن تسير في قومك بالمرباع ومعنى هذا أ ن ك تخص نفسك بربع ما يملكون من غنائم ومال وشياء أ ل م تكن تسير ب قومك في المرباع قلت بلى ق ا ل وهذا لا يحل لك في ش ر ي ع ة النصارى ثم قال فان ذلك لا يحل لك في, دي في دين النصارى وعدد لي اشياء افعلها لا يعلمها في قومي احد غيري ثم قال يا عدي إ ن م ا يمنعك من الدخول في ا ل إ س ل ا م ما ترى من ف ا ق ة وضعف و أ ن الذين دخلوا فيه ضعفاء الناس فوالذي نفسي بيده ليوشكن ان يفيض المال حتى لا يوجد فيهم من ي أ خ ذ ه يا عدي ولعلك إ ن م ا يمنعك من الدخول ف ي ه ما ترى من ك ث ر ة عدوهم و ق ل ة عددهم وعدتهم اتعرف ا ل ح ي ر ة قلت سمعت بها ولم اراها قال وايم الله يوشكن ان ترى الضعين اي ا ل م ر أ ة تخرج من ا ل ح ي ر ة ت أ م البيت الحرام ح ا ج ة او م ع ت م ر ة لا تدخل في جوار احد ولا تخشى الا الله والذئب على غنمها يا عدي ولعلك انما يمنعك من الدخول فيما نحن فيه انك ترى الملك والسلطان في غيرنا وايم الله ليوشكن ان ترى خيل ليوشكن أن ترى القصور البيضه من ارض بابل وقد اقتحمتها خيل المسلمين وجاست فيها يا عدي اسلم تسلم وكررها علي ثلاث مرات فعلمت اني بين يدي نبي فرفعت ر أ س ي اليه وقلت والذي بعثك بالحق شعار المسلم ع ل ا م ة الايمان والذي بعثك بالحق ما تركت ح ا ج ة في نفسي أ و من أ س ر ا ر ي إ ل ا ذكرتها أ ي حدثتني بكل ما ي ج ل في نفسي لماذا لم أ د خ ل ب إ س ل ا م وكل ما أ ع م ل ه في ديني المكون والمكيف على مزاجي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن ك يا محمد رسول الله ف أ س ل م ت عادي يحدث هذا الحديث الذي روى جلده البخاري و ا ل ب ق ي ة من الفاظ السير م ت ق ا ر ب ة عدي يحدث هذا وقد بلغ ا ل م ئ ة وستين ا ل من العمر عمر بعد النبي طويلا ووقف الى جانب علي بن ابي طالب وشهد جميع مشاهده يحدث اصحابه ويقول اما والله لقد عشت حتى ر أ ي ت اثنتين مما ذكرهما أ ب و القاسم صلى الله عليه وسلم ف إ ن ي كنت واحدا ممن جاس بخيله القصور البيض في أ ر ض بابك ولقد ر أ ي ت ا ل م ر أ ة في عهد عمر تخرج من ا ل ح ي ر ة ت أ م البيت الحرام لا تدخل في جوار أ ح د ومن يعش ي منكم يحدث أ ص ح ا ب ه ومن يعش ي منكم سيرى الثالثه فسوف يفيض المال ثم يدار به على الناس فلا يقبله احد بل يزيد عليه ولا ينقص ف إ ن أ ب ا القاسم لا يقول إ ل ا حقا مازلنا في ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة ل ل ه ج ر ة وبعد فتح م ك ة ومازلنا ن أ خ ذ نماذج من الوفود التي أ ق ب ل ت تعلن إ س ل ا م ه ا في م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أ ر د ن ا تتبع هذه الوفود يطول بنا المقام ويتشعب الحديث ولكننا نختار نماذج من هذه الوفود لنعطي أ ل و ا ن ا من الدروس والعظات فلقد كان حديثنا في جمعتنا قبل الماضيه عن وفود عدي بن حاتم الطائي اسلامه واسلام اخته سفانه وما كان فيه من عظات إ ذ ان النبي صلى الله عليه وسلم يكاشف عديا بكل ما يجول في نفسه او يخالجه من امتناعه عن الدخول في الدين وهذا درس ما احوجنا اليه اذ ان ع د ي ا قال وقد عمر طويلا لان الانسان لا يعمر بنفسه بل عمر اي عمره الله في الارض حتى بلغ م ئ ة وستين س ن ة فهو يحدث ا ل ص ح ا ب ة ا ل ب ق ي ة والتابعين يقول ه ا أ ن ا ق د ر أ ي ت اثنتين مما أ ن ب أ ن ي بهما بها رسول الله سلم ومن يعش ي منكم سيرى ا ل ث ا ل ث ة وربطنا هذا المعنى بواقع حياتنا التي نعيش وكيف يجب أ ن يكون ا ل إ ي م ا ن بالغيب وتصديق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حجر ا ل أ س ا س في مسيرتنا و إ س ل ا م ن ا هنا انتهى بنا الحديث واليوم نموذج آ خ ر من هذه الوفود يكون سببا في نزول س و ر ة من ا ل ق ر آ ن الكريم سميت في فهرس الكتاب العزيز ب س و ر ة الحجرات حقب عليها علماء ي ه ا ع ل التفسير وسموها س و ر ة ا ل أ خ ل ا ق بسبب وفود قوم على الرسول صلى الله عليه وسلم وما جرى من قول وعمل وتلفظ وتصرف أ ن ز ل الله س و ر ة ك ا م ل ة يعلم الناس فيها ا ل آ د ا ب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من بني تميم فيهم سادتهم وكبراؤهم وسناتي على ذكر بعض أ س م ا ئ ه م ل ل ض ر و ر ة التي يقتضي مقام الحديث اما احد هؤلاء اسمه الزبرقان الزبرقان وعطارد و ع م ر بن الاهتم يعنينا هذه الثلاث اسماء لانها هي جوهر الحديث ومحور ا ل ق ص ة كان يرافقهم عيينه بن حصن وحابس بن الأقرع أو الأقرع بن حابس وجلسوا ح حابس ا الأقرع الأقرع ب بن بن س أو و ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثوه ويبايعوه على ا ل إ س ل ا م وكان وصولهم قبل الظهر بقليل فانتظروا س ا ع ة من الوقت وكانت من سنته صلى الله عليه وسلم أ ن يستريح بعد أ ن يرتفع الضحى ويصلي الضحى ما يسمى ب ا ل ق ي ل و ل ة التي يخطئ الناس في مفهومها اليوم ويظن أ ن ا ل ق ي ل و ل ة بعد الغداء ا ل ق ي ل و ل ة قبل ص ل ا ة الظهر بعد ارتفاع الضحى وقبل أ ذ ا ن الظهر فكانت سنته أ ن ي أ خ ذ هذه ا ل ر ا ح ة ف إ ن سرها يعين على قيام الليل فكانت وقت راحته و أ ع ل م ه م ا ل ص ح ا ب ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا س ت ر ا ح ة في بعض حجراته يخرج إ ل ى ص ل ا ة الظهر ولكنهم لم يكونوا قد ت أ د ب و ا باداب ا ل إ س ل ا م فهم من ج ف ا ة ا ل أ ع ر ا ب ا ل ب ا د ي ة الذين حول المدينة حول فتصرفوا ب أ خ ل ا ق ه م ا ل ط ب ي ع ي ة ا ل م ع ر و ف ة فيهم فوقفوا أ م ا م حجرات النبي وهم لا يعلمون ب أ ي ح ج ر ة هو و أ خ ذ و ا ينادون ب أ ع ل ى أ ص و ا ت ه م يا محمد أخرج إ ل ي ن اخرج يا محمد أ إ ل ي ن الينا أخرج إ نفاخرك وقلق صلى الله عليه وسلم من صياحهم و أ س ل و ب حديثهم فتعجل الخروج قبيل ا ل أ ذ ا ن وكان من عادته لا يخرج إ ل ا إ ذ ا رفع ا ل أ ذ ا ن فدخوله إ ل ى المسجد إ ي ذ ا ن ب إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة فاضطر حتى يسكت هذه ا ل أ ص و ا ت أ ن يخرج قبل ا ل أ ذ ا ن فلما خرج و ر أ و ا في و ج ه ه عدم الرضا تعلقوا به يمنعوه من دخول المسجد وقالوا نحن ناس من تميم جئنا بخطيبنا وشاعرنا نفاخرك ونشاعرك فمضى صلى الى ل عليه وسلم ل ه مسجده يشق طريقه ثم التفت اليهم قائلا و ب ل ه ج ة الغضب ما بالشعر امرنا ما بالشعر بعثنا ا ل ش ر ب ع ولا بالفخار امرنا وامر بلال ان يرفع اذانه فاذن بلال وجلس صلى الله عليه وسلم في محرابه حتى حانت ا ل ص ل ا ة اي قيامها فصلى الظهر باصحابه والقوم ينظرون لانهم لم يسلموا بعد ولا يعرفوا ا ل ص ل ا ة فلما فرغ من صلاته لجوا باصواتهم يا محمد ائذن لخطيبنا وشاعرنا فجلس صلى الله عليه وسلم بما يتصف به من حلم وعظيم اخلاق و س ع ة صدر تاركا ا ل س ن ة وقال قد اذنت فليقم خطيبكم فقام خطيبهم وهو المسمى عطارد بن حاجب فاخذ يتفاخر بالنسب وبفعل الاباء والاجداد والبطولات في ا ل ج ا ه ل ي ة ثم جلس وختم مقالته هذا بعض ما عندنا حتى نسمع ردكم و ن أ ت ي بالمزيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أ ش ا ر بيده بكل هدوء وهو يبتسم إ ل ى أ ح د أ ص ح ا ب ه ا ل أ ن ص ا ر واسمه س ا ب ت بن قيس ا ل أ ن ص ا ر ي أ ش ا ر إ ل ي ه أ ن يرد عليهم فقام الصحابي ا ل أ ن ص ا ر ي وكان جهوري الصوت حاده لا يحتاج الى هذه المكبرات حمد الله و أ ث ن ى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أ خ ذ يذكر فضل قريش في العرب و أ ن ه م معدن العرب و أ ص ل ه وذؤابته و أ ن من هذه قد انحدر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خيار من خيار من خيار ثم ذكر م ن ة الله عليهم ب أ ن اختار منهم رسولا من أ ن ف س ه م فذكر ا ل ن ب و ة وذكر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على ا ل أ ن ص ا ر إ ذ جمع شملهم وكل هذا بعبارات م خ ت ص ر ة م ف ي د ة ثم أ ش ا د بفضل ا ل أ ن ص ا ر الذين آ س ر و ا دين الله على أ و ل ا د ه م و أ ه ل ي ه م و أ ن ف س ه م وختم حديثه وجلس فقالوا يا محمد تئذن لشاعرنا قال قد أ ذ ن ت فقام شاعرهم يخبط خ ط ا كحاطب ليل يجمع منها هنا وهناك بعض شعره قد أ ع د وبعضه ارتجل ه فلما فرغ أ ش ا ر النبي بيده الكريم إ ل ى حسان أ ن يرد على شاعرهم فقام حسان بن ثابت رضي الله عنه وارتجل ابن الوقت ق ص ي د ة م و ج ز ة ب ل ي غ ة مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ث ن ى على الله بما هو أ ه ل ه وذكر ن ع م ة ا ل إ س ل ا م وفضل أ ن ص ا ر الله والرسول ثم جلس فقال سيدهم إ ن هذا الرجل وهو يشير إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم إ ن هذا الرجل لموفق إن هذا الرجل لم و فلما ق إن خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا خطيبه أخطب خ وشاعره أشعر و ق ه أحسن ن أ خ ل ق ن اسلموا ف أ ا ل ق م م ف ل أ اخذوا يخاطب النبي ب ل ه ج ة المسلم فقال أ ح د ه م يا رسول الله مازالوا يريدون أ ن يبينوا مفاخرهم ك س ا د ة وافراد فقال هذا المسمى الزبرقان اخذ يذكر فضله بين قومه فكان فيما قال يا رسول الله انا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم اخذ لهم حقهم وامنعهم من الظلم وهذا عمرو بن الاهتم يستشهد بسيد من ساده القوم و ا ه م ي ع ل ذلك. م فقال عمرو اجل يا رسول الله انه مانع لحوزته مطاع في عشيرته والعرب أ ه ل ا ل ل غ ة يفهمون معنى الكلم أ م ا اليوم فنحتاج إ ل ى تعلمه وليتنا نتقنه ثم هيهات أ ن نحسن التفاهم فيه عندما قال هاتين العبارتين أ ج ل يا رسول الله إ ن ه مانع لحوزته مطاع في عشيرته اراد ان يقلص فضل الرجل وسيادته وطاعته في عشيرته فقط هو ق انا ل سيد تميم وتميم م ج م و ع ة عشائر فقال حامل لحوزته ا ن يحمي اهل بيته فقط ومطاع في عشيرته اي كلمته نافذه على عشيرته بلغة العرب هنا الفخذ الذي هو منهم يعني ليس سيد تميم كلها ولكنه س ن ا ء يعني ابرز ان الرجل ر أ س قومه فغضب الزبرقان وقال يا رسول الله انه ليعلم اكثر من ذلك يعني يعلم عني وعني اكثر من ذلك ولكنه حسدني شرفي ان يبرز بين يديك لان كل منهم كان يرجو ان يامره النبي على قومه ا م ا ر ة الاسلام قال حسدني شرفي ان يبرز بين يديك فغضب الرجل الثاني وهو عمرو بن ا ل ت م الذي شهد هذه ا ل ش ه ا د ة فانظروا الى ح ن ك ة العرب ولكن بغير الدين اما بالدين ما اجملها القوم لم يتطهروا بعد ولم يصلوا فرضا واحدا ولكنهم قالوا آ م ن ا وفي س و ر ة الحجرات كان آ ي ة للرد عليهم قالت ا ل أ ع ر ا ب آ م ن ا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أ س ل م ن ا ولما يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلوبكم انظروا في مجلس واحد وفي لحظات و ا ح د ة كيف شهد الرجل بين يدي النبي بالفضل لصاحبه ثم عندما اراد ذلك الرجل ان يطعن بشهادته انظر و الى ا ل ا ن ق ل ا ب الكامل م ئ ة وثمانين د ر ج ة مسسين ت ع غضب عمرو بن الاهتم فقال اما وقد قال ما قال يعني يا رسول الله اسمحلي ان اعدل شهادتي اما وقد قال ما قال يعني ما هاجبوش و ب ق و ل ي نحسد تشرفه فوالله ما علمته يعني لا اعلم فيه الا, ما علمته إلا ضيق العطن زمن المروءه احمق الاب ي لئيم الخال حديث الغنى اسوا ما يوصف به انسان اما وقد قال ما قال فوالله ما علمته الا ضيق العطن يشير الى ضيق صدره وحمق عقله زمن المروءه اي لا ش ه ا م ة له ولا يحمي احدا احمق الاب اي من س ل ا ل ة س ا ق ط ة قد ورث ا ل ح م ا ق ة عن ابيه لئيم الخال لان العرب كانت تفتخر بالخال وأقر الاسلام ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر لابنك خالا فإن العرق كانت واقر اختر فان نزع تفتخر فقد وفي لفظ دساس تكاد ا ل م ر أ ة أ ن تلد أ ب ا ه ا أ و أ خ ا ه ا لئيم الخال حديث الغنى يعني كان فقير صعلوك لا مال له من جديد صار عنده ش و ي ة إ ب ل غ ن م فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمرت عيناه و ك أ ن م ا فقع في وجهه حب الرمان إ ذ سمع من الرجل مقالتين متضادتين في مجلس واحد في رجل واحد و ر أ ى هذا الرجل عمر بن الاهتم بن غضب النبي ف إ ن الغضب يظهر في الوجه و إ ن ل غ ة العيون لا تخفى على أ ح د و إ ن اختلفت السنتهم اختلاف ا ل أ ل س ن لا يغير ل غ ة العيون ففي العين ن ظ ر ة تدل على الرضا وتدل على الغضب وتدل على ا ل م غ ا ز ل ة وتدل على القبول والرفض ل غ ة العيون يعرفها العالم جميعا وان خرست أ ل س ن ه م جميعا فلما ر أ ى الغضب في وجه النبي قال يا رسول الله هو يتابع حديثه قال يا رسول الله رضيت فقلت أ ح س ن ما علمت يعني في الاولى كنت راضيا رضيت فقلت احسن ما علمت و غضبت فقلت اقبح ما علمت وما كذبت في الاولى ولقد صدقت في ا ل ث ا ن ي ة رضيت فقلت احسن ما علمت عين الرضا عن كل عيب ك ل ي ل ة وعين السخط تبدي لك ا ل م س ا و ئ ة وكما قال الشاعر وفي ح ا ل ة السخط لا في الرضا المحب من المبغضي من قال رضيت فقلت احسن ما علمت وغضبت فقلت اقبح ما علمت وما كذبت في الاولى ولقد صدقت في ا ل ث ا ن ي ة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان من البيان لسحرى وان من الشعر لحكمه ة الحديث خ ر ج البخاري يعني كيف الخطيب البليغ صاحب اللسان يعني كيف يستطيع أ ن يخلص نفسه من المواقف والمازق يعني كالطبيب الذي يشق المريض ثم يخيطه هذه اسمها ا ل ب ل ا غ ة ق ان ل إ من البيان لسحرى و إ ن من الشعر لحكمه ة وسعة الحديث أخرجه البخاري ثم علمهم النبي صلى الله ما يتعلموا علمهم صلى عليه وسلم ما ينبغي أن يتعلموا ووسعهم بحلمه ل وحسن صدره ينبغي ثم أخرجه أن خ ووسعهم ق و أ م ر عليهم أ ح د ه م و أ ج ا ز ه م و أ ك ر م وفادتهم وقبل أ ن يرتحلوا نزل ا ل ق ر آ ن الكريم ب س و ر ة الحجرات لن نقرأ سورة الحجرات كاملة السور بلغت ولكن المراد السورة أنزل الله نقرأ وإن كانت من ثمانية قصار السور فقد سورة عشر آية آياتها صدر فقد أنزل الله في هذه الحادثة هذه تبيانا وتوجيها ض ي ح ا و و ت للمسلمين يعنينا منه طرف الصحابي الانصاري قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله, ورسوله واتقوا الله, إن الله سميع ورسوله واتقوا افسر كل المقصود اصواتكم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 إ ن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ ك ث ر ه م لا يعقلون ولو أ ن ه م صبروا حتى تخرج إ ل ي ه م لكان خيرا لهم والله غفور رحيم إلى باقي الآيات موضوع الخطبة يحتاج إلى الآيات الخطبة الخمس آيات فقط. فنزلت الآيات تبين أن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك باقي تبين يحتاج آيات أصواتهم المؤمنون فقط حقا يغضون موضوع هم عند هذه أن وتوجه الذين لم يتخلقوا بهذا الخلق من حديث عهد باسلام أن يجب أن لا يرفعوا انه يجب عليهم الا يرفعوا اصواتهم في مجلس النبي ظاهر اللفظ يدل ذلك اما المعنى الادق الا يقدم امرئ مسلم ر أ ي ه على ر أ ي النبي هذا معنى لا ترفعوا اصواتكم ليس بالصوت الحاد فقط اي تقديم ا ل ر أ ي على ا ل ر أ ي معنى هو الرفع أ ن يكون ر أ ي ه المقدم ثم أ ش ا ر إ ل ى الذين كانوا ينادونه أ ن ه م لا يعقلون فلما نزلت ا ل آ ي ا ت و ق ر أ ه ا النبي صلى الله عليه وسلم مضت أ ي ا م وهو ينظر في المسجد لا يرى ثابت بن قيس ا ل أ ن ص ا ر ي ت ا ب عن المسجد فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم و س أ ل عنه لا يحضر ا ل ج م ا ع ة في المسجد فقال رجل من الانصار انا اعلم لك علمه يا رسول الله فانطلق الى داره و س أ ل عنه فقيل له هو في ح ج ر ة م غ ر ق بابه منذ ايام فدخل عليه وجده يبكي وقد تسلخت امق ا عينه من ش د ة البكاء قال ما بك يا ثابت قال اما سمعت ما انزل الله قال بلى قال فاني عندما رددت على القوم انا جهوري الصوت و ح د فكان صوتي اعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم فها قد حبط عملي وانا من اهل النار لان الله قال يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فظن ان بخطبته هذه وقد ع ل ى صوته في مجلس النبي قد حبط عمله وضاع اسلامه فتركه الانصاري وانطلق الى النبي وقال ي ان رسول الله إن من خبر ثابت كذا وكذا فقال انطلق اليه وقل له والحديث هذا متفق عليه أيضا. قال انطلق إليه وقل له. لم عليه انطلق يحبط له وليس من اهل النار قل له يا ثابت الا ترضى ان تعيش, ألا ترضى أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل ا ل ج ن ة يعني هذا رسول الله يعطيك ذلك هذا الا يرضيك ب ش ه ا د ة النبي الذي ما ينطق عن الهوى اذهب اليه فقل له لست من اهل النار أ م ا ترضى أ ن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل ا ل ج ن ة فانطلق الرجل إ ل ي ه و أ خ ب ر ه فجاء يهرول إ ل ى المسجد يقبل ر أ س النبي ويديه وقال رضيت يا رسول الله فعاش محمودا حميدا في قومه ل ش ه ا د ة النبي له وكانت ن ب و ء ة لرسول الله أ خ ر ى فقد مات الرجل شهيدا يوم ا ل ي م ا م ة ثم كان مبشرا ب ا ل ج ن ة على لسان الرسول وصدق إ إضافة إلى ن مضمون الجنة بالجنة المبشرين الشهيد العشر له فبشر و النبي فقد مات شهيدا والشهداء ي له ل بدليل قوله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ل ج ن أنعم من ة د و ه مع ا ا ش والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا اخبره النبي بانه سيموت شهيد انتقل النبي الى الرفيق الاعلى وثابت على قيد ا ل ح ي ا ة ثم مات شهيدا في حرب اليمامه ة اليمامة يوم ي فصدقت ف نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ولو اردنا ان نقف عند هذه الآيات بمعنى الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ومعنى وسلم ولو اصواتهم رسول ترفعوا اصواتكم الله الايات صلى عليه الله لا هذه فوق صوت رسول الله لطال بنا المقام هذه ا ش ا ر ة يقتضيها موضوع ا ل خ ط ب ة وساختصر لان لي حديثا في ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة لا يقل طولا او كما عما انا فيه ا ش ا ر ة ل ل ج م ع ة التي غبت فيها عنكم ادعوه وانتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة فبعد أ ن تكلمنا عن الوفد القادم في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة الحديث اليوم عن أ خ ب ا ر ت أ ت ي مع الوفود وقال بعض كتاب السير و ر و ا ة الحديث بل مع الذين إلى المدينة ان ل ا ر ذ ي ي ي ف د هنالك تجمع للروم هنا في هذه البلاد يعني شمال الحجاز ولم تكن تعرف ب س ع و د ي ة ولا أ ر د ن بلاد الشام بلاد الحجاز أ ر ض ا ل ج ز ي ر ة الهلال ا ل خ ص ي ن وهكذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الروم يجمعون جموعا هنا في بلاد ا ل أ ر د ن هذه يعني جنوب الشام وشمال الحجاز ويعدون لغزو ا ل م د ي ن ة وقد انضمت إ ل ي ه م ط ب ا ئ ل من العرب لخم وجذام وسبحان الله حين يعطي كل مسمى ما يليق به من ا ل أ س م ا ء لخم وجذام هؤلاء الذين سارعوا للانضمام إ ل ى الروم و إ ذ ا أ ر ا د أ ح د ن ا أ ن يعيب إ ن س ا ن ا ب و ل يلخمه ل خ ي ل لخم وجذام والجذام مرض تنفر منه العرب وعندما جاء نبينا صلى عليه ربنا يبين أ ن ه لا عدوى في ا ل إ س ل ا م استثنى مرض الجذام فقال ث ر من المجذوم فرارك من الذئب فالذين آ ذ ر و ا الروم من العرب لخم وجذام ولا ارى مؤيدا لروم الى قيام ا ل س ا ع ة الا من كان لخم وجذام حتى تجمع لهم جموع ك ث ي ر ة على الاخبار التي وصلت ا ل م د ي ن ة ثم تحقق فيما بعد انها كانت ارجاف وانهم فقط تشاوروا روما ولخم وجذام لارهاب المسلمين وجس نبضهم هل يستنفرون ام انهم باقون في مدينتهم فجاءهم من اليقين ما يسوء وجوههم فما انطرقت الاخبار ا ل م د ي ن ة حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا باصحابه يستنفرهم للخروج من ا ل ج ز ي ر ة وغزو الروم في ارضهم لا لا انفسنا ننتظر حتى ندفع عن حتى بل يبادرون ا ل ر م و في أ ر ض ه م خذ هذه المؤشرات والمقدمات قبل الخوض بالغزوه ة عمر الحبيب المصطفى الحبيب ا صلى ل ل عليه العمر على وسلم 62 سنة. النبي سيقود هذا الجيش ويخرج من الجزيرة إلى بلاد الشام لأول مرة وقد بلغ 62 سنة من العمر. هو على رأس الجيش سيقود ويخرج هذا هو وقد سنة سنة رأس من مرة من 62 62 الوقت صيف قائض حر شديد و س ن ة جدباء لذلك سميت مع كونها غ ز و ة تبوك غ ز و ة ا ل ع س ر ة وهكذا نص الله عليها في ا ل ق ر آ ن الكريم غ ز و ة تبوك غ ز و ة ا ل ع س ر ة سميت فيما بعد استنباطا وقرنا ب ا ل س و ر ة التي ك ر ي م ة ا ل نزلت في ش أ ن ه ا وهي س و ر ة ا ل ت و ب ة سميت غ ز و ة ا ل ف ا ض ح ة لان علماء التفسير اجمعوا على ان س و ر ة ا ل ت و ب ة تسمى في ا ل ق ر آ ن الكريم س و ر ة ا ل ف ا ض ح ة ومعنى ا ل ف ا ض ح ة لانها كشفت النقاب وفتحت الصفحات عن المنافقين حتى سطرت كلماتهم ك ل م ة ك ل م ة في ا ل ق ر آ ن الكريم حتى لو أ ن أ ح د ا أ ر ا د أ ن ينقل الى النبي كلامهم لا ينقله بهذه ا ل د ق ة ف أ و ح ا ه الله ك ل م ة ك ل م ة كل رجل ماذا قال سطر في ا ل ق ر آ ن الكريم فسميت س و ر ة ا ل ف ا ض ح ة اقرؤوها وانظروا كم تفضح من الناس أ و لانها م فضحت ا ل م ا ف في ق ي ن ع د ل صلى الله عليه وسلم ن ب ي فضحت ا هذا الاسم تبوكا العسرة ق ت فتسمى ب س للغزوة ل وغزوة وغزوة ف ة لأنها ف ض ح المنافقين لن نغطي تبوكا في موقف واحد قد تحتاج منا جمعا واخرها يكون تناول ا ل س و ر ة مع الوقوف عندها آ ي ة آ ي ة التي ترتبط بالغزوه اما الان فوقف الحبيب المصطفى صلى الله ل ع ي ه و س ل م ي س ت ن ف ر اصحابه ويحثهم واعلن م ب ا ش ر ة عن وجهته وقصده وكان كلما اراد غ ز و ة وراى عنها بغيرها لا يكشف وجهته لماذا ا س ت ع ا ن ة على قضاء الحوائج بالكتمان وحتى لا تتسرب ا ل أ خ ب ا ر إ ل ى العدو ف ي أ خ ذ حذرهم ولكن هنا لبعد ا ل ش ق ة وعسر الحال وخطر العدو فهم روم وعرب قيل قد بلغ جمعهم في ا ل أ خ ب ا ر التي أ ر ج ف ت سبعون أ ل ف ا ف أ ع ل ن النبي صلى الله عليه وسلم وجهته و ح ق ي ق ة ا ل غ ز و ة حتى يستعد لها ا ل ص ح ا ب ة الاستعداد اللائق وان ي أ خ ذ و ا حيطتهم ا ل ك ا م ل ة وكان الناس في عسر كما قلنا وكرهوا هذا الانبعاث في هذا الوقت بالذات حر شديد وصيف قائض وكل ينتظر ثمار بستانه لان ا ل م ن ط ق ة كلها جفاف وعسر وقحط فهم ت ت و ق انفسهم الى ثمار ا ل م د ي ن ة ثم النبي يستنفرهم ليخرجوا في هذا الحر ثقلت نفوس الكثيرين اما اهل الصدق في الايمان فسرعان ما استجابوا واخذوا يعدوا انفسهم اما المنافقين فاخذوا يصبطون الناس رغم صباطهم هم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يوما وهو يعلم ظروف هذه ا ل غ ز و ة و ق ل ة يد اصحابه فيها ولكن في ا ل ص ح ا ب ة الموسرين وفيهم المعسرين من ا ل خ ط أ الشائع ان المسلمين الان يظنوا أن النبي, وأصحابه ان النبي واصحابه كانوا فقراء معدمين لا يجدون قوت ل ي ل ة اذا ما سمعت الان كيف كان جمع تبرعات ا ل ص ح ا ب ة تذهل تذهل ذهولا في ا ل ص ح ا ب ة اثرياء ولا يعادلهم سراء أ ح د في هذه ا ل أ ي ا م ولكن كان س ر ا ء ه م لا يظهر عليهم لزهدهم وسرعان ما ينفقونه في سبيل الله ثم يبداون من ا ل ق ا ع د ة فينمونه من جديد لا س ر ا ء ه م لكنز ا ل أ ر ص د ة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يحث أ ص ح ا ب ه أ ن يجهز الموسرون منهم المعسرين فرق المنبر حمد الله واثنى عليه وكان منبره ث ل ا ث ة عتبات أ ي ثلاث ة درجات ويقال ث ل ا ث ة مرقات كلما رقى و ا ح د اسمها مرقاه فحمد الله واثنى عليه وصلى على نفسه ثم حثهم على الانفاق فقام عثمان ووقف في المسجد وقال يا رسول الله علي مائه ئ ة من ل ل بأحلاسها ا وأقتابها ب يعني م ة فارس ب د جهز من ع ى الابل باحلاسها و أ ق ت ا ب ه ا فنزل النبي مرقاه أ خ ر ى ثم حث الناس على الانفاق فوقف عثمان وقال علي م ئ ة أ خ ر ى ب أ ح ل ا س ه ا و أ ق ت ا ب ه ا ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م ر ق ا ت ا ل أ خ ي ر ة يعني آ خ ر د ر ج ة وحث الناس فقال عثمان مرة ثالثة علي م ئ ة أ خ ر ى ب أ ح ل ا س ه ا و أ ق ت ا ب ه ا هذا في حديث ولعل ا ل ر و ا ة قد أ خ ذ و ا كل مظهر في ح د ق وذكروه لنا أ م ا أ ن ا فقد جمعت لك ا ل أ ح ا د ي ث كلها وليس هذا تبرع عثمان وباقي ا ل ص ح ا ب ة ساكتين لا هذا ما ورد في حديث واحد خذ آ خ ر ا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحث الناس على ا ل إ ن ف ا ق فانطلق ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى بيوتهم ل ي أ ت و ا بما عندهم أ و بما يقدرون عليه يقول عمر والحديث في الصحيحين كنت ذا مال يعني في ذلك الوقت في ذلك اليوم كان عندي مال كنت ذا مال وكنت أ ح ب أ ن أ س ب ق أ ب ا بكر يوما ا ل م ن ا ف س ة في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون السباق في الخير لا التسلق على مقامات بعضنا بعضا والتزلف عند المسؤولين لا استبقوا الخيرات قال فقلت اليوم أ س ب ق أ ب ا بكر ف إ ن تقديري أ ن كل ما عند أ ب ي بكر لا يعدل ع ش ر ما عندي وقد صدق بهذا التقدير فقد كان كل ما عند أ ب ي بكر واحد على عشرين مما عند عمر عندما برزت ا ل إ ح ص ا ئ ي ة فقلت اليوم أ س ب ق أ ب ا بكر هب أ ن ه جاء بنصف ماله ف ا ل آ ت أ انا بنصف مالي يكون عشره اضعافه فانطلقاه فذهب ابو بكر إ ل ى داره فلم يدع في داره درهما ولا دينارا فجمع كل ما عنده واتى به صره ووضعه بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانت قيمه ما احضر كل ما يملك اربعه الاف درهم إذا قلنا درهم فالدرهم ه ي من ف ض ة وإذا قلنا ي ن ا ف ي ن كانت الذهب هكذا ا ل ع من ل ة ع د ه م ل الفضه يعرفون ا أ و وإما ر ا النقدية إما ق ذهب ة ف ا ل د ر م من الفضة والدينار من الذهب أ ر ب ع ة آ ل ا ف درهم كل ما يملكه الصديق فوضعه بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسكت النبي حتى جاء عمر فكان عمر أ س ر ع ما جاء بعد أ ب ي بكر فجاء ب ص ر ة ك ب ي ر ة يكاد الرجل أ ن يعجز عن حملها ووضعها بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظر الناس لا تعدل ص ر ة أ ب ي بكر شيئا بجانب ص ر ة عمر وسر عمر هنالك سر ب ا ل ص ا د هنا سر أ ي فرح عمر سر ف ر د ت أ س ا ر ي ر ه إ ذ وجد أ ن سرته أ ك ب ر من سره أ ب ي بكر بكثير فظن أ ن ه قد سبق وهو يجلس بين يدي سيد الرسل و إ م ا م ا ل أ و ل ي ا ء جميعا صاحب الفراسه ا ل ك ا م ل ة فنظر النبي فيه ف ق ر أ ما في نفس عمر فقال كم تركت ل أ ه ل ك يا ابا ك كم تركت لأهلك بدأ بأبي بكر كم تركت ر لأهلك بدأ بأبي ي أ بكر ب و هذا ليس سؤال عفوي لم ا لا ي ب د أ بعمر صاحب السره ا ل ك ب ي ر ة النبي يكشف لنا صدق ا ل ص ح ا ب ة أ ي ض ا و حتى في مقام ا ل م ن ا ف س ة ل أ ن ه ا م ن ا ف س ة ش ر ي ف ة ب د أ ب أ ب ي بكر ل أ ن ه يعلم وقد اوحي إ ل ي ه ماذا صنع كل واحد منهم ماذا تركت لاهلك يا ابا بكر فاطرق ابو بكر حياء وقال بصوت هادئ تركت لهم الله ورسوله تركت لهم الله ورسوله ما خليتش في الدار فدعا له النبي واثنى عليه ثم التفت الى عمر لو كانت من نفوس اهل زماننا ك ن ا مجال النفاق يظهر نحن نتكلم عن خ ي ر ة اهل الارض بعد رسول الله س أ ل عمر وعمر يقصد السبق ماذا تركت ل أ ه ل ك يا عمر ما قلد ابو بكر قال له الله ا ل ر س و ل شان يكذب لا ا ل ص ح ا ب ة اجل وارفع قال تركت لهم مثل الذي جئتك به يا رسول الله يعني قسمت مالي نصفين جئتك بنصفه وتركت ل أ ه ل ي نصفه لو كان السؤال لعمر أ و ل ا ثم ل أ ب ي بكر لظن الناس أ ن أ ب ا بكر يزاود أ ن ت ج ئ ت بالنصف سال أ ب ا بكر أ و ل ا قال جئتك به كله لم أ د ع ل أ ه ل ي شيء الله ورسوله س أ ل عمر قال جئتك بنصفه لم يقل بكله فدعا له النبي و أ ث ن ى عليه فقال عمر وقد انفتح الكتاب وقل يعني قد كشف النبي نفوسهم فقال عمر وقبل أ ن يقوم من المجلس وعلى السمع لن أ س ا ب ق أ ب ا بكر بعد اليوم أ ب د ا أ ب و بكر لا يسبق إمام ا الأنبياء. لان ص د دون ي ي ق ن ولكن و ب ب ة ا ل أ ب ي الانبياء ء أ ن ل أ كلهم صديقون أ ب و بكر إ م ا م الصديقين تاج الصديقين ولكن دون ب و ا ب ة ا ل أ ن ب ي ا ء هل اتضح هذا المعنى لن أ س ا ب ق أ ب ا بكر بعد اليوم أ ب د ا أ ب و بكر لا يسبق دعا النبي لكليهما ف إ ذ ا كان مال أ ب ي بكر أ ر ب ع ة آ ل ا ف جاء عمر بنصف ماله فكان ع ش ر ة أ ض ع ا ف ما جاء به أ ب و بكر يعني ا ل أ ر ب ع ه الاف درهم أ ض ر ب ه م ب ع ش ر ة شو بكونوا أ ر ب ع ة آ ل ا ف ب ع ش ر ة أ ر ب ع ي ن أ ل ف أ ر ب ع ي ن أ ل ف درهم أ ت ى بها عمر وهي نصف ماله إ ذ ا كان غنيا الصحابه مش شحابين بس ما كانوش يمسك ايديهم بل كانوا ينفقون الدنيا في أ ي د ي ه م لا في قلوبهم وما زال النبي ينتظر حتى قدم عبد الرحمن بن عوف وحتى لا أ خ ل ط ثم ي أ ت ي ن ي من يصحح خذوا ا ل أ ر ق ا م من هنا جاء عبد الرحمن بن عوف ومعه مائتي أوقية من, ذهب. اوقيه من الذهب معلوم ان الكيلو باوزاننا هنا اربع اوق فاذا قسمنا ا ل م ئ ت ي ن ا و ق ي ة على ا ر ب ع ب يكون الناتج كم خمسين كيلو ذهب هل يسمع ص ا غ ة عمان اي و ا ج ه ة في سوق ا ل ص ا غ ة يوجد فيها خمسين كيلو قد يوجد ولكنه قليل ونادر هذا ما تبرع به عبد الرحمن لا ما كان يملكه إ ذ ن ا ل ص ح ا ب ة مش ش ح ا د ي ن ويبع اللي بيقولوا مات النبي ودرعه مرهون عند يهودي من أ ر ا د أ ن يصف زهد النبي وورعه وعدم التفاته إ ل ى الدنيا لا يكذب على النبي ويقول أ ك ذ ب ل أ ج ل ه الكذب عليه والكذب له كلاه كذب النبي لم يمت ودره ع مرهون عند يهودي بل وهو في ح ا ل ة النزع والاحتضار كان في داره ثلاث دنانير من ذهب ل أ ن ه لم يكن يمسك المال أ و ل ا ب أ و ل ينفق كيف لا وهو القائل لبلال أ ن ف ق بلال ولا تخشى من ذي العرش إ ق ل ا ل ا إ ن الذي أ ت ا ك برزق اليوم ي أ ت ي ك برزق الغد فعندما كان يحتضر يحتضر وثلاث دنانير من ذهب في داره كلما أ ف ا ق من سكرات الموت يقول يا ع ا ئ ش ة ماذا صنعت بتلك الدنانير الثلاث تقول هي عندي يقول أ خ ر ج ي ن ا فكيف يلقى محمد وجه ربه وفي داره ثلاث ذهبات إ ذ ن لو درع م ر ه و ن ة بفكها ب ا ل ث ل ا ذهبات النبي لا يماطل مطل الغني ظلم وحاشاه من ذلك ثم الذين يقولون مات ودرعه م ر ه و ن ة عند يهودي أ ل م نسمع ومن قبل زمن يعني زمن في ا ل س ي ر ة أ ن ه ا قد طهرت ا ل م د ي ن ة من إ خ و ة ا ل ق ر د والخنازير فلا يوجد فيها ولا خنزير لقد أ ج ل ى بني النظير و ق ي ن قاع وتم قتل بني قريضه فلا يوجد في المدينه يهودي حتى يرهن النبي جرعه عنده جاء عبد الرحمن بن عوف بمئتي اوقيه من ذهب خمسين كيلو ذهب وما كانش الذهب عندهم مصنع زي عنا اعيار ث م ن ي ه ع ش وعيار واحد و ع ي ن وعيار ا ر ع ه ش ر ونكتب عليه عشرين لا كان ذهبا خالصا يعني عيار اربعه وعشرين خمسين كيلو ح ل ب ل غ ة الصياغ خمسين كيلو حله ذ ب عيار、24. هذا تبرع وما زال النبي ينتظر قدوم أ ص ح ا ب ه ولو أ ر د ت أ ن أ ع د تبرعاتهم نحتاج لها خ ط ب ة ك ا م ل ة ولكن نماذج بعد عبد الرحمن بن عوف قدم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا به يحمل م ئ ة أ و ق ي ة من ذهب يعني قد نص عبد الرحمن بن عوف كم كيلو خمسه وعشرين كيلو حل كل هذا يوضع أ م ا م النبي صلى الله عليه وسلم فلما ر أ ى عثمان ذلك جاء دوره لا م ئ ة من ا ل إ ب ل ب أ ح ل ا س ه ا و أ ق ت ا ب ه ا ثم م ئ ة ثم م ئ ة ق ا ل يا رسول الله كم يكون تعداد هذا الجيش فعلي تجهيز ثلثه علي ت ج ي ز ثلث س أ ك ف ي ه م ما يحتاجون حتى شنق أسقيتهم دي و اسقيتهم ل ل ه هاي بدها ت ف ي ر ش ن أ ق بيعرفوها الصحابة يمكن يعرفوها بعض البدو أيامنا. أما في عبدون بدها يمكن يعرفوها أيامنا في شرح أما أم أذين شنق ا ل أ س ق ي ه إ ذ ا م ل أ الرجل قربته و أ ر ا د أ ن يغلق فمها لا يوجد عندهم التكنلوجيا و ا ل ح د ي ث ة زر و ر غ ي كانوا يربطونها ربطا ف إ ذ ا كانت م م ل و ء ة تماما لا تربط برباط رخو أ و ضعيف فيختار لها نوعا من الجلد المقوى قاسي حتى تربط فلا تسيل ماء او لا يندفق الماء منها لا تفتح يسمى شنق السقاء يعني ك أ ن م ا شنقها شنقا حتى شنق أ س ق ي ت ه م يعني قدم لكل جندي ما يحتاجه حتى ق ر ب ة الماء م م ل و ء ة مشنوقه عليها رباطها فلما أ ح ص ي الجيش كانت إ ع د ا د ه ثلاثون أ ل ف ا فجهز عثمان ع ش ر ة آ ل ا ف غاز في سبيل الله كفاه سقايته وشنق قربته هذا عثمان فاطلق عليه وعرف بين ا ل ص ح ا ب ة ورواه الحديث وكتاب السير مجهز جيش ا ل ع س ر ة فثلث الجيش غير الذي تبرع به أ و ل ا وغير الذي ستسمح ا ل آ ن لاحقا فبعد أن جهز والناس يتجهزون وقد أ ر س ل النبي إ ل ى أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة و إ ل ى م ك ة يستنفر الناس حتى اجتمع ه ذ ا ا ل ع د د ا ل م د ي ن ة لا يوجد فيها ثلاثون الفا فلما تجمع الناس واستعد من استعد وتخلف من تخلف وشاع النفاق قدم أ ن ا س من الضعفاء الذين لا يملكون تجهزا وخشوا أ ن يدرجوا في ق ا ئ م ة المنافقين لا يوجد عندهم ولم يحملهم أ ح د جاء س ب ع ة نفر من فقراء وضعفاء المسلمين إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قالوا يا رسول الله إ ن ا لا نجد ما يحملنا فاحملنا معك يعني ا حملنا على ه الجيش قال لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه يعني تجهز الناس و ك ذ ا لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه تولوا و أ ع ي ن ه م تفيض من الدمع وقد وصفهم الله بهذا الوصف في ا ل ق ر آ ن الكريم وفي س و ر ة ا ل ت و ب ة ولا على الذين إ ذ ا ما أ ت و ك لتحملهم قلت لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه تولوا و أ ع ي ن ه م تفيض من الدمع حزنا حزنا عليه الا يجدوا ما ينفقه ايه ت س ع ي من س و ر ة ا ل ت و ب ة فلما تولوا و أ ع ي ن ه م تفيض من الدمع خف العباس إ ل ي ه م سريعا وقال أ ن ا أ ح م ل إ ث ن ي ن منكم وقام يامين وهو يهودي من بني النضير أ س ل م وحسن إ س ل ا م ه قال و أ ن ا أ ح م ل إ ث ن ي ن فلحق بهم عثمان وقال ا ل ث ل ا ث ة الذين بقوا علي فحملهم عثمان إ ذ ا جهز ا ل س ب ع ة ووقف عثمان يتدبر هذا الموقف جهز ثلث الجيش تقدم ث ل ا ث م ا ئ ة من ا ل إ ب ل باحلاسها و أ ق ت ا ب ه ا و ا ل آ ن عمالها بتيجي بعض الملحقات يجلس النبي في المسجد ف ي أ ت ي ه أ ح د فيعتذر إ ل ي ه ليس كل وقت يكونون هما مع النبي ويرون ما يجري من باب الاحتياط حتى لا تدمع عين مؤمن صادق حزنا الا يجد ولا يحرج النبي اعتذارا لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه ذهب عثمان إ ل ى داره و م ل أ كمه ب د ن ا ن ي ر ذ ه ب ي ة قيمتها أ ل ف دينار ذهب ح م ل بكمه الف ل ي يرى الذهب اليوم تسوي خمسين دينار, يعني خمسين ألف دينار هدول وهو وضعها حجره هرى المسجد الدنانير زوات وجاء البيع الاحتياط إلى النبي ل اطباشة باب ا في المسجد ثم وضعها في أي من ثم ذهب ي في حجر النبي قال يا ة حجر رسول قال الله قد ياتيك من يريد ان تحمله فلا تعتذر اليه هذه احمل بها من شئت وهرها وظن الناس انه سيضع عشره وعشرين دينار واذا كمه يهر حتى ملا حجر النبي الف دينار ذهب جر اجمعلك الف بريس تشطن في الدار وقد الحجم الف شلن قد ليرت الذهب الفا في حجر النبي بعد ان جهز ثلث الجيش يقول ا ل ص ح ا ب ة والحديث أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده حتى لا يحتج عليه بعض المتعصبين رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده طلاب العلم يدركون ما أ ع ن ي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيديه هكذا يقلب المال في المال حجره ويتعجب ويقول ما على عثمان ما صنع بعد اليوم لا يضر عثمان ما صنع بعد اليوم ليصنع اليوم الله رسوله فليصنع اليوم بالجنة قبل ابلغتك الأوكيه وعلى النبي على اليوم يعني تأكيد توقيع صنع عثمان عثمان أنفق من كمان عثمان بعد بعد بعد ما ما مبشر ما ما شاء حاز رضا ورضا واستجاب شاء وهذا قد وقد أخذ ويقلبها ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم ليصنع عثمان ما شاء بعد اليوم ضمان بلال الله ورسوله وفوزه يوم ا ل ق ي ا م ة ودخوله الجنه ة ت ج ز هذا الجيش وهذا الله منهم الذين الجيش الصحابة انظر وصف الطرف الآخر أجارنا وإياكم منهم. قبل الانتقال لبعض قبل إلى وصف وصف وصف ذكرهم يغلس النفوس وهم ف ئ ة المنافقون حتى لا يظن الناس أ ن الخير فقط في زمن ا ل ص ح ا ب ة وانتهى لا اطمئنكم يوجد في بلدكم هذا في أ ي ا م ك م هذه وعلى م ع ر ف ة بي ج ي د ة لا نقول من يعدل ا ل ص ح ا ب ة فلا يعدل الصحابي أ ح د يكفي شرف ا ل ص ح ب ة ولكن بالخير و ا ل إ ن ف ا ق والبحث عن عمل الخير يوجد ليس واحد بل يوجد آ ح د يكاد أ ن ي ك و ن عشرات وعلى م ع ر ف ة ي ق ي ن ي ة بهم أ د ع و لهم في الليل والنهار لا أ ن يخلفهم الله ح ب ة أ ن ب ت ت سبع سنابل في كل س ن ب ل ة م ئ ة ح ب ة لا بل الوصف ا ل أ خ ي ر على لسان الحق سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء اللهم ضاعف لهم أ م و ا ل ه م أ ض ع ا ف ا م ض ا ع ف ة لا يحصي عددها إ ل ا أ ن ت ولا يجود بمثلها إ ل ا أ ن ت ولا يقدر عليها إ ل ا أ ن ت يا رب العالمين ل أ ن ه م ي س ل ج صدورنا في كل موقف ب ا ل إ ن ف ا ق بنفس ر ا ض ي ة مطمئنه اللهم كثر من أ م ث ا ل ه م في مجتمعنا يا رب العالمين الخير لا ينقضي باق إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة ولكن الخير والشر آ ي ت ي ن موجودتان في هذا الكون انظر هنا كم أ ث ل ج صدرنا وصف الصادقين من ا ل ص ح ا ب ة وانظر إ ل ى ف ئ ة المنافقين وبين ا ل ص ح ا ب ة لكن لا يستحقون لقب صحابي هم منافقون ل أ ن وصف الصحابي عند العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولو م ر ة في حياته ر أ ى النبي وهو مسلم ومات على ذلك المنافق سقطت عنه ص ف ة ا ل إ ي م ا ن والذين ارتدوا بعد النبي سقطت عنه ص ف ة ا ل ص ح ب ة أ م ا المنافقون فكانوا كثر في هذه ا ل غ ز و ة بالذات انكشف النقاب عن اثنين منافق وثمانين منافق موجودين ايام النبي نعم قديش موجود بعمان اليوم الله يحمينا عندما حث النبي واخذ ا ل ص ح ا ب ة يتناقلون اخبار هذه ا ل غ ز و ة وقف كبير المنافقين ابن سلول وقال و ك أ ن ه الخطيب و ك أ ن ه المنظر الظروف السياسي. المحلل ظ ر و ف السياسي ا ل السياسي خنقول بلغة ايام ل المحلل ل ع ص ر ا س س ي ي ا النبي وقف يقول في ر خ ط ه وقومه وحوله من كانوا على شاكلته ايظن محمد اسمعوا ع ب ا ر ة النفاق ايظن محمد ان غزو بني الاصفر و ب ن الاصفر ك ل م ة تطلق على الروم إ م ا لونهم ل لأن غ ا ل ب ه م ش ق ا ر ا لملكهم ش ع و إ ا م ل الذهب أ ك ث ر فكانوا يلقون ببني ا ل أ ص ف ر أ ي ظ ن محمد أ ن غزو بني ا ل أ ص ف ر معه اللعب يعني ا ل م س أ ل ة اللعب زي ما نغزي اي قبيله في قبائلنا إن لا إ ن ا لنخشى الروم ونحن في ديارنا فكيف نذهب إ ل ى ديارهم وهكذا يقول منظرو ا ل س ي ا س ة في أ ي ا م ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن ا ا ب نحسب حساب أ م ر ي ك ا ونحن في بيوتنا ك نحن نعلم الحرب عليها لا يخشى الروم إ ل ا من كان من ص ل ا ل ه ابن سلول قال إ ن ا لنخشى الروم ونحن في ديارنا أ ن اذهب إ ل ى ديارهم لكاني انظروا الى كلامي لكاني يقيني لكاني ب أ ص ح ا ب ه مجدلين بالحبال يعني رايحين أ س ر ه و أ ص ح ا ب ه و يتربطوا بالحبال لا والله لا ينقلب محمد إ ل ى المدينه ة أبدا يعني ذ ابدا طلع أعطاه بلا السعودية العصد بلا بلا لا ينقلب محمدٌ إلى المدينة رجعة عودة عرف عودة عودة مفشوراها محمد خروج خروج خروج حاضر باقي سياسة أ في وحمل هذا الفكر أ ت ب ا ع ه من المنافقين ف ث ب ت ابن سلول ه م ة الضعفاء من المسلمين فجاء واحد من أ ت ب ا ع ابن سلول واسمه الجد بن قيس الجد بن قيس يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ل أ ن ه في الظاهر مسلم لا يريد ان يقول لا اغزو جاء يقول يا رسول الله ائذن لي هذه ا ل م ر ة الا اخرج معك قال موسى تجهز تجهز يعني اختصارا انت موسى تجهز تجاه امر قال بل اذن لي يا رسول الله فاني رجل ذو ضبعه اني رجل ذو ض ب اتعرفون معنى هذه ا ل ك ل م ة ا ل ص ح ا ب ة عرفوها والنبي يعرفها فهو افصح من نطق ب ا ل ع ر ب ي ة ولكن العمانيون لابد أن نشرحها, لهم. ان نشرحها لهم اني رجل ذو ضبعه احد الطلاب العين